استجاب لهم ربهم أ لعظكم من بعد فالذين İzlediğiniz هل انهى ثواب من عند الله والله No! al <gülüyor> <coughs> Ahem. <clears throat> يا ايها الذين امنوا اامنس بر وبصبر نربطوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون law who we